سبع استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور ثم اكتبها في دفترك صلاة الفجر قبل شروق الشمس صلاة الظهر قبل صلاة العصر صلاة العصر بعد صلاة الظهر صلاة المغرب بعد غروب الشمس صلاة العشاء بعد صلاة المغرب